وبين الذكرة يصبر القلب المشؤول ويقوله نتقابل بكرة وبكره يفوت وبعده يفوت ولا كلمة ولا مرسال وهو العمر فيه كم يوم I'm on I صبريدك لا نمش به استيرواوووووووووووووووو يا طيف Thank you. قلبي قلبها يبقى اخطي قولك ونعيش أيام ولا في الأحلام ولا في الأحلام هل نعب قربك ونعيني يهوى غنور ولا أشكي ولا أولا ديوم اسحي معي